تسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزن الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريم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 ثم لم ينقصكم شيئا، ثم لم ينقصكم شيئا، ولم يظهر عليكم أحد، فأتموا إليهم عهدهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم بلغ مؤمن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وائ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 إلا هو ولا ذم وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثر إيمانهم عَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَئْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلًا مَرَّةً أتخشونهم فالله احق ان تخشوا فالله احق ان تخشوا ربي انتم إن المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم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 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله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 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك أزواجهكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَأْنَكُمْ أَعْلَمُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عين يدينونهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبير الله.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 أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ أَوْ زَادَ فِي الْكُفْرِ يُضْلِلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 رجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله مسكينته وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله يذاكركم خير قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون حفظ الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمن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 هو عليم بالضالين لقد بَتَعَوْل فِتْنَةً مِن قَبْلُ وَقَلَبُ لَكَ الْأُمُور حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَبِنْهُم مِن يَقُولُ أَذَل أفتني آلاف الفتنة سقطوا وإن جهنم مل محيقة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوء.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 بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرأ الليل تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسلين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 يُزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 ولو ان امرض ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان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 له نار جهنم خاردا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم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 تستهزؤون لا تعتذروا لا تعتذرون قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة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 تم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة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 ومساكن طيبة في جنات عدن ورطوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم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 فضله لنصدق لنصدق ولنكون من الصالحين فلما أتتهم من فضله بخل به وتولوا وهم معرضون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 وتزهق أنفسهم وأهم كافرون، وإذا أنزلت سورة أنآمن بالله وجهاد مع رسوله استأذنك ألو الطول، استأذنك ألو الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القايدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك له الخيرات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ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 يكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أنتموا كلي تحملهم قل تلا أجد ما أحملكم عليه تول تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يوفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 الله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمو ويتربص بكم الدواء قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم ومن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 فلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ قال اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 المشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعدته وعدها إيه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 إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم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 قل الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي ذلك بأنهم لا يصيبهم غم أو ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ينفروا كاففا، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين، ليتفقه دين ولي يندرو قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.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 قلت وهو رب العرش العظيم